كمان الجوارح يا ترى بأوزن رجليك قد ايه يا ترى بأوزن عينيكي قد ايه يا ترى بأوزن ودنك لسانك رجليك قد ايه يا ترى كل جارحه من جوارحك اشتغلت في طاعه ربنا لدرجه تبقى وزنها قد ايه وصلنا فين يا جماعه وصلنا ولا لسه واقفه مع النفس واقفه مع النفس في شعبان قبل ما عملت ترافه على ربنا الوقفه اللي انا عايزه اقفها معاكم برده بعد ال... بعد الوقفه بوافت يا جماعة ان الصحيفة دي الصحيفة باعتك دي اللي طلع ربنا دي لما تتحط جنب صحيفة سلمان وعمار وعمر أبو بكر ما نقول صحيفة آسر عشان نقول أبو بكر لما تتحط جنب صحف الصحابة دوله هتبقى إيه هتبقى إيه هتروح فن لما تتحط جنب صحف العلماء والدعاء والعبد والقوامين والصوامين هتبقى إيه هتروح فن مش لازم نبدأ نفكر احنا هنروح فن لحد امتى هتفضل الصحف بتاعتنا هذيلة يا جماعة لحد إمتى هتفضل صحف عندها أنيميا في الأعمال الطالح يا جماعة لحد إمتى هتفضل صحف الزنوب بتاعيتها كتير واخ جلاه. واخ جلاه من رب العباد سبحانه وتعالى مش حاسس أنك مكسوفة مش حاسس أنك مكسوف يا جماعة فينا الصحفة هتطلع الوقت فها 365 يوم قيام ليه قيام وفيها يوم ويوم صيام وفيها دوام ذكر وفيها استغفار وفيها دعوة إلى الله وفيها بضع و70 شعب إيمان com s'hova, m'en s'hova en واحنا في شهر شعبان اللي بتتشعب فيه الاعمال الصالحه بقى. كل واحد عمله الصالح والدف شعبه وفي طريق هي عملك هيتشعب بيك لان طريق وهيوصلك لان طريق انطلقوا الى ظل ثلاث الشعاب يتخل النار وبيتشعب لثلاث شعب يا ترى عملك دخلت في الشعب ديت ولا في شعب الايمان اللي بتودي في الجنه ولا هنروح لغايه فين يا جماعه لغايه فين هنوصل لفين بالاعمال الصالحه ولا انت راكب انهي مركبه, مركبة ولا مركبه الاعمال الصالحه الله سبحانه وتعالى هتفضل لحد امتى الصحف بتاعتنا هذيلة هذيلة لغاية امتى هتفضل الصحف بتاعتنا بالمنظر ده عايزين نقف نقف قبل رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى واقول لك ان في مليار و مليون مسلم على وجه الكره الارضيه يعني في خلال ايام هيترفع لربنا سبحانه وتعالى مليار و400 مليون صحيفه يعني صحيفتك مش هتترفع لوحدها يعني صحيفتك هتبقى وسط مليار و مليون صحيفه يا ترى انت فين وسط دول يا ترى انت فين عند ربنا وسط دول يا ترى صحيفتك وسط دول هتبقى ايه هتبقى من احسنهم ولا هتبقى من اسواهم ولا هتبقى من الحاجات العامه اللي في النص ولا هتبقى ايه انت مش غاير ليه يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ايهم اقرب يا جماعة دي احنا لازم نموت نفسنا يا جماعة نموت نفسنا انت عايزين رفض عمل كل يوم بيترفع اعمالك لربنا مرتين يرفع اليها عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل كل 12 ساعة بيترفع اعمالك لربنا ده عرض يوم مرتين في عرض اسبوعي مرتين يوم الاثنين والخميس عشان كده نبع عليه الصلاة والسلام كان بيصوم الثاني وخميط من حكم كان بيصوم الثاني عليه الصلاة والسلام في عرض سنة والكل الأعمال بقى يعني مع العرض ده كل عرض من الثلاث عروضيات له اهدف غير التاني وبعده لو انت احسنت فتوحات غير التاني وبتقيم بناء عليه فعطاءات من ربنا غير التاني تخيلوا يا جماعة تخيلوا كل العرض على الله دهوت احنا, احنا ايوم اقرب يا جماعة ايوم اقرب عايزين عايزين مرة نجمة بقى عايزين ربنا سبحانه وتعالى تطلع له صحف بتاعتك كده الصحيفة بتاعتك وهو اعلى من قبل ومن بعد ملينا بكاء ودعاء وتوسل ورجاء وحب لله وصيام وقيام وذكر ربنا يطلع على صحفتك يحبك يرضى عنك ينظر لك نظرة لا يسخط عليك بعدها أبدا ينظر لك نظرة تصلح بها دنيتك وأخرتك يا جماعة فالأعمال ده يعني تخيلوا الوقت دي. والله العظيم لو رئيس الدولة اللي انت عايش فيها هيترفع له تقرير عنك السنه اللي السنه اللي فاتت هي انت ممكن ما تنامش الايام دي هيترفع له تقرير طب لو التقرير وحش انا اروح فين واخد عقوبات شكلها ايه ولو التقرير حلو انا هترقى ازاي وهيديني علاوات ايه وترقيات ايه والحق اصلح التقرير بتاعي بسرعه ازاي والحق اصلح اصلح العجز في الموازنه والميزانيه في التقرير ازاي والحق اطهر التقرير من اي مشكلة او شكوى او او حاجه يعني او, أو شاكوة خدتها طول التقرير او جزاء خدتوا ازاي هيبقى ده تفكيرك طب انت الوقت ملك يكون ده يتعرض عليه تقرير بالاعمال بتاعتك طول السنة لو ربنا رضو قبل يا طرح يديك ايه يا طرح يفتح عليك بقد ايه يا اخواني شعبان في ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان يعني كثير من العلماء والواحد لما بدأ يبحث في الالتالنص من شعبان وما فيها الواحد بدأ يتعجب يعني جماهير كاسحة من علماء الأمة الفطاع ابن تيمية وابن حجر العسقلاني والنوى واسحق بن رهو وواواواواوا علماء لا لا, لا يحصلوا علماء كتير جدا جدا جدا وعلماء الشام ورحت من علماء الحياة مجمحين على فضل هذه الليلة ولكن بموازنة من غير البدعة اللي بتحصل فيها ومن غير الشركيات اللي بتحصل ده ربنا بيخفر بيخفر يغفر في الليلة دية إلا للمشرك او المشاحن المشاحن ده من ضمن معاناها يعني المبتدع تقوم الليلة دي نعمل فيها بدع تقوم الليلة دي نعمل فيها شركيات لا إزاي يبقى ده, ده, ده نافع الليلة دي ليلة قيام ليلة عبادة زيلة زي الأجر كده كثير من العلماء ومن ضمنهم صاحب طحفة الأحوال. صاحب شرح الترميدي تحفته الاحوذي بيقول ان الليله دي فيها فرق زي ليله القدر بالظبط يعني بيكتب فيها اجيال بيكتب فيها ان فلان اللي مش متجوز يتجوز فلان المريض يروى فلان المبتلى يفرج كربه فلان الفقير يرزق فلان المكروب يفرج كربه ويرفع عنه الهم والغم يعني تخيلوا يجماعة الليلة النصف من شعبان دي اللع山 قالوا فيها مقالات في غاية الخطورة انت هتعمل ايه في الليلة دي هتعمل ايه ده يوم اللاربع ده بالليل بالليل يوم اللاربع يعني ليلة الخميس يعني الليلة اللي صباحيتها يوم الخميس يعني الاربع اللي جايب الليل ده الان سühl峰 قبل ما نقف ليلة النصف من شعبان انا عايز اكمل معاه كل وقفة خطيرة اللي احنا بنتكلمها قبل رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى يا طرح. يا ترى صحيفتك هتبقى فين وسط المليار وربعمائة مليون صحيفة يا ترى ايه ارجع عمل عملته في الصحيفة دية تأمل ان ربنا يرضى بسببه عنك يا ترى ايه ارض عمل عملت طب ما تلحق تعملين حاجة كبيرة بقول ربنا ما تلحق تب تبنص حي ربنا ما تلحق تعمل حاجة كبيرة لربنا سبحانه وتعالى في الايام ما نلحق يا جماعة نختم يا جماعة ما نلحق نختم ختم قرآن نختم الصحيفة بالاعمال الصالحة لله سبحانه وتعالى للملك الجليل سبحانه وتعالى قبل ما ترفع الصحف لازم موقف مع النفس لازم وقفه مهمه خطيره مع النفس يا ترى الشعب اللي ناقصه في الصحيفه دي هتتعوض ازاي الذنوب اللي موجوده في الصحيفه دي هتتغفر ازاي الاعمال الصالحه اللي في الصحيفه دي هتقبل ولا لا الشعب اللي ناقصه واحنا في الايام ديت واخواننا في الصين في تركمان بيقتلوا والمساجد بتغلق هي دي مش شعبه من شعب الايمان اخوك ده مش شعبه من شعب دينك انت متوقع ان ده مش ممكن يبقى ناقص في صحيفتك طب انا اعمل ايه عليه الصلاه والسلام لما تبعث صحابة قتلوا في بئر معونا في حركة غدر وخيانة النبي عليه السلام عمل ايه ما كانش يقدر يعمللهم حاجة النبي كان لسه صحابة خارجين من احد ولسه سبعين واحد مأتنين في احد ولسه مش قادرين يردهم على, على قابل ديئيا لسه الوقت ما جاش في الرد الرد جي بعد كنه النبي لسه... في صحب البخاري حزن عليهم حزنا لم يحزنه قط ما حزنه السبعين عالم من علماء الإسلام اتقطلوا في حركة غدر وخيانات النبي عليه السلام عمل اي قضى شهر كامل والصحابه كلهم ورايا عن الامه لان دول كانوا الامه وقتها يعني وحد دعاء الامه كلها على الدعاء على هؤلاء الظلم لمده شهر كامل شهر كامل والنبي بيدعي عليهم عليه الصلاه والسلام يعني احنا نملك احنا نملك على قدر الحلول اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمها لنا في عليه الصلاه والسلام احنا نملك انما اللي بيحصل ده تخيلوا دي بالشعبه بالشعب دينا أما 29 ألف مسجد يتقفلوا في تركستان 29 ألف مسجد يا ربي وإحنا عايشين بنعمل إيه 29 ألف من, من بيوت ربنا يقفلهم هؤلاء الشيوعيين الملاحدة في الصين وإحنا عايشين وفينا أعيون تطرف وأذان تسمع تخيلوا لما 4 ألف إمام مسجد يحولوا لأعمال رعاية خنذير وصرف صحي وتخالى 54 ألف المفروض ينوروا لإنداس حياتهم أما يحولوا لأذين الأعمال ليه مش عايزين دين خالص مش عايزين دين. اللي يتعلموا في الأظهر هناك معتقلينه مناك اللي يتعلموا في السعودية كذلك اللي بيحفظوا القرآن برضو معتقلينه مناك اللي بيشتغلوا في الدعوة إلى الله برضو معتقلينه مناك ليه مئة ألف جندي بينزلوا الوقت إلى تركستان بيستعدوا للنزول أو برقوا في النزول الوقت إلى تركستان من اجل تحجيم أي نشاط ديني على الإطلاق فيها اللي سعرية لما فتحت لهم الحج السنة اللي فاتت ورح خمس واحد منهم فتحت لهم ان هم يروحوا يقعدوا من العمرة للحج بدون يعني بدون اي تأشيرة حج غير تأشيرة العمرة خلاف اي حد تاني في اي دولة اسلامية تانية ورح خمس واحد عملوا ايه السنة دي رحوا صدروا جوازات ملايين المسلمين اللي في تركستان كلها عشان ممنوع ان حد يروح يحج أو يعتمر وإلا يدفع غرامة تقدر بخمسين ضعف دخل قصة